لَكُن فِيها مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ العتيق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ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 الذين أخرجوا من ذيارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد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 لِكُ لِ أَُّةٍ جَعََّ مَن سَكنهُم ناسِكُوه فَلَا يُناازِعَّك في الأم وَود إى رَبِّكَ إِك لعَهُ دَم مُسْتَقِيم وَإِن جَدَلُ كَفَقُلِ اللهَّ علمُ بِماَا تَعملون الله يَحكمُ بيننَكُمْ يَعْم القِيامَةِ فِي مَا كُتُم فِيهِ تَخَْلِفون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 الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يعلم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ